Cirat al-ladzina an-namta alayhim wa ir وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وإليه تقلبون ومنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم الله أكبر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 Allahu akbar, Allahu akbar.